الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله ا سووا أ ق ي م و ا الصفوف كما اعتدلوا سووا الصفوف كما سدوا الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا عبادي الذين امنوا إ ن أ ر ض ي و ا س ع ة فاياي فاعبدون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 لا ت ح موسوعه النابلسي ل ه يرزقها وكأي م د ا ت ل رزقها ل ل ه ي ر ز ق ع ا و إ ي ا م وهو ا ل س م ي ع ا ل س ل ي م ولئن ي ه م من خلق ل ا ا س م و ا ا ت و ل أ ر ض وسخر ان ل والقمر ش م س ي ق و ل ن الله ف ج ن ا ؤ ف ك و ن الله ي ب س ط الرزق ل م ن ي ش ا ء م ن عباده و ي ق د ر له إ ن إ ن الله بكل شيء عليم ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض من بعد موتها ليقولن الله 「こんなこと言ってくれてるんだ」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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن وما هذه الحياه الدنيا الا ل ه و وإن الدار موسوعه ا ن ا ل و ن ا ر ك ب و ا ف ي ا ل ف ل ع و ا ا ل ل ه م خ ل له ص ي ن ا ل د د ي ن ع و ا ا ل ل ا م ي ه و م ا نجاهم إ ل ى البر إ ذ ا هم يشركون ليكفروا بما آ ت ي ن ا ه م وليتمتعوا فسوف يعلمون أ و ل م يروا أ ن ا جعلنا حراما امنا أولم يروا أن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 والذين جاهدوا, فينا سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين الله أكبر النابلسي ل م ع ل و م ة الاسلاميه ل ه ل ع ل ك م ورحمة ا ل ل